بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدواكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء أو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 ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابي إللاا قَوْلَ إَ رهِيمَ لِأَبِيهِ لَ أَستَووفًِا لَ وَماَا أَملِكُ لَ مِن اللههِ مِن شيءَييد رَبنَا عَلَكَ تَوكلناَا وَإِلَكَ أَنَبَنَا وَإلَكَ المَص